ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم وعلى شرعه مستقام أسلفت غير مرة أن حياة العظماء تنتهي نهاية عظيمة وأن سير النبلاء تستوقف الناس في كل شيء في بدايتها وفي نهايتها وأمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفار رضي الله تعالى عنه قدر الله له أن يموت شهيدا كما قال صلى الله عليه وسلم أسكن أخذ فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان والحديث في البخاري وفي الصحيحين بشره بالجنة على بلوى تصيبه بالرغم من أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل ايضا غير أن السيء في قتل عثمان أنه قتل بأيدي تدعي الإسلام وأنا لا أشك أن قتل الخليفة عثمان رضي الله عنه كان بمؤامرة دنيئة جاء مجموعة من الولايات من الكوفة والبصرة ومصر أهل الكوفة جاء مجموعة كل جاء أكثر من, من ستمئة نفر لكل مجموعة منهم قائد يقودهم منهم زيد بن صلحان والأشتر النخعي وعبد الله ابن الأصم وعمر بن الأصم وجاء أهل البصرة معهم حكيم بن جبله العبدري وزهير بن حرقوس السلمي ومجموعة ومنهم ابن المحرش الحنفي جاء هؤلاء يقودوا مجموعات وجاء وجاءت مجموعة من مصر عليها عبد الرحمن ابن عديس البلوي وسودان ابن حمران المرادي وقتير المرادي السكوني وعليهم امير عام يسمى الغافقي بن حرب العكي جاءت هذه المجموعات إلى المدينة وكانت بينها مراسلات لخلع عثمان رضي الله عنه جاء أهل البصرة وهم يريدون تولية عزل عثمان ببساطة عزل الخليفة وتولية الزبير بن العوام وجاء أهل القوفة يريدون تولية طرحة وجاء أهل مصر يريدون تولية علي بن بي طالب هؤلاء هم الثلاثه اخير الصحابة الذين كانوا في المدينة بعد عثمان رضي الله عنه تصدى علي لأهل مصر فانبهم وزجرهم وأخبرهم أن المنطقة التي فيها أخبر النبي أن فيها جيشا سينزل ولكنه ملعون قال فاخشى ان تكونوا انتم وكذلك قال طلحه لاهل الكوفه والزبير لاهل البصره رجعوا كل الى طريقه بعد ايام عادوا ثانيه فتصدى لهم الصحابه علي والزبير وطلحه رضي الله عنهم قالوا ما الذي جاء بكم قالوا وجدنا اهل مصر هكذا قالوا المصريين اللي, اللي اللي جاءوا من مصر قالوا وجدنا كتابا الى والي عثمان بختم عثمان ان يقتلنا وعليه ختم عثمان أو ختم عثمان وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذكيا ولماحا قال لأهل الكوفة وما الذي جاء بكم قالوا جئنا ننصر المصريين وقال لأهل البصرة ما الذي جاء بكم قالوا جئنا ننصر إخواننا قال كيف عرفتم أنهم وجدوا كتابا وطرائقكم مختلفة الناس مشوا كده وناس مشوا كده الناس مشوا كده له كتاب وجرايين الذكرة جاءوا شنو ما كان في موبايل ولا كنار ولا أريبة الناس شنو قال علي كلمة دونها الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ان هذا أمر دبر بليل مؤامره يعني لذلك يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في المجلد العاشر صفحة 278 قال ولقد كان يدير الفتنة رجل يسمى بابن السوداء وإلى يومنا هذا ما عرف من هو ابن السوداء كان معاون زول تفسير ابن كثير يقول شنو كان ذميا ودع الإسلام ولذلك كثير من الناس يقول أن ابن السوداعي هو عبد الله بن سبع اليهودي الذي أظهر الإسلام وأبطل الكفر هو الذي قاد هذه الفتنة المهم جاء هؤلاء ومعظم الصحابة في الحج لأنهم جاء في أواخر الشهر ذي القاعدة الناس بيكونوا, وين؟ بيكونوا في الحج وخرج ابن عباس أميرا للحج حاجا ببقية الذين في المدينة وبقي عثمان رضي الله عنه في المدينه جاء هؤلاء النفر ودخلوا المدينه وهم الفان الفين دخلوا المدينه وحصروا عثمان في داره رضي الله تعالى عنه حاصروا في بيته الذين في المدينه تجمعوا جميع الصحابه ولذلك من البهتان ان يقال ان الصحابه ما دافعوا عن عثمان رضي الله عنه وانما اسلموه للخوارج وللفجره لا والله قاتلوا عنه واتمع في بيت عثمان سبعمية الصحابي. دين الفضل أول حاجة أخواننا الصحابة معظمون بره في الأقاليم والموجودين في الحج الفضلوا سبعمية كلهم يحملوا سيفه وهنا تبرز شجاعة عثمان رضي الله عنه أنه قال والله لن أكون أول من يخلف رسول الله في أمته بالدم مستير الكاثل مع بعض قال والله ما أعمله والله لن أكون أول من يتسبب في المسألة منعهم من القتال زيد بن ثابت وأبو هريرة والحسن والحسين وعبد الله بن الزبير وكان أميرهم عبد الله بن الزبير الاسدي عبد الله بن الزبير بن العوام كان أمير الصحابة الذين يقاتلون ولكن سبحان الله يا اخواننا الصحابة نفوسهم صافية ما تخيلوا ان هؤلاء مدخلين يمكن يحاصروا يحاصروا لكن ما تخيلوا أن يداً آثمة غادره يمكن أن تصل إلى عثمان رضي الله عنه أشكد الصحابة لا أخطأوا جو لكن عثمان رضي الله عنه قال قالوا له جاءه ابن عمر وذلك من المقاتلين قال يا عثمان انا نخيرك إما أن تخرج إلى معاوية في الشام حيث الجند الصحامة في في, في القتال قال والله لن أترك مقر خلافتي فتطمع الروم والكفر فيكم يقولوا خريف شرد خلى البلد والله يجوكم قال لهم بعد بكرة يجوكم ونازل بجوشل قالوا له نقاتل معك قال والله ما أحب أن يراقى نحجان دم نحجان معناه فنجان نحجان دم في الأمة بسببي ولن أكون أول من يخلف رسول الله في امته بالدب ما بقبل قالوا أن تجيبهم إلى خلع نفسك قال والله لن أسن هذه السنة كلما اراد قوم غضبوا على اميرهم قاموا اليه لينزعوه فلا يستقر للناس ملك ولا حكم ولا خلافه لعدة قال لهم ساكت والله اخواننا والله عثمان عنده شجاعه رضي الله عنه يا انا الزودي سايف الموت عادين قدام عديل الموت قال لك الصحابه سالين السيوف قال لهم اتجبوا طاعتي عليكم قال لهم انا شرعا مش الله قال لهم اطيعوني واطيعوا الله واطيعوا الرسول وقول الامر منكم اتجب طاعتي قالوا نعم قال ادخلوا السيوف في أغمادها وانصرفوا اسالكم بحقي عليكم قالوا بحقي عليكم مش انا اميركم ادخلوا السيوف في اغمدها ادخل الصحابة السيوف في أغمادها على ضجر وعلى ملل من قرار عثمان ولكنه كان قرار خليفة حاسم لم يكن ذلك باللعب والصحابة حتى بعد أن ذهبوا ما تخيلوا أن أحدا يمكن أن يتجرع على عثمان رضي الله عنه لما يعرفون من مناقبه وفضائله وسيرته وسبقه وفضله ومكانته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تخيلوا أن يدا يمكن أن تقتله أو أن تغتاله فرجعوا وقلوبهم في حسرة ثم ضيقوا عليه الحصار شوف عثمان معه في البيت رقيق يحملون المسيح يدافعون عنه قال من أدخل السيف في غمده حر ما قال لنا بدخل سيفه يرجع سيفه بس تدخل السيف تكبع حر قال أنت مشهلك طواله ناس رقيق معه في البيت قال من أدخل سيفه في غمده فهو حر هذا فعل خليفة النزيه تقديري أنه أراد أن يضحي بنفسه وأن لا يضحي بالأمة وإلا لو أراد الملكة والسلطة والكرسي لقاتل الذين جاءوا وتطوعوا دفاعا عن عثمان كانوا وعثمان رضي الله عنه خشي أن تضيق المدينة بالمهاجرين والأنصار وبالتالي ألزم الناس بيوتهم واسقط في أيدي كثير من الصحابة وما عرفوا ماذا يفعلون ثم بعد ذلك ضيقوا عليه الحصار الحج بدأ ينتهي الناس سياراجعين المدينة إذا رجع الناس المدينة وبدأ الناس يرجعوا ما حيلقوا في عثمان طريقة فرصة فدخلوا عليه داره في الثامن عشر من سهر ذي الحجة يعني بعد الحجب الثمانية يوم مش بعد الحجب الثمانية يوم بعد يوم النحر بثلاث يوم بهناي بثمانية يوم دخلوا عليه هو مسكين في داره لوحده معه زوجته وبعض خدمه في البيت حاصروه ومنعوه الخروج وكان ذلك في صبيحة الجمعة في الجمعة وقد أصبح عثمان رضي الله عنه صائما ولقد ورد بأكثر من طريق ورواية تكاد تصل العشر روايات تقول أن عثمان قال للناس لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم قال لي يا عثمان ان شئت نصرت تجي ملائكه تنزل تكاتل لك النازل وان شئت افطرت عندنا قال افطر عندكم أخبر عثمان كل الذين في الدار قال لهم والله الرسول قال لي كده قال لي لو داير ينصروك قال له, قال له تفطر عندنا قال قلت افطر عندكم قال حصره كم يوم أبا جموعي؟ قال ولقد سقاني صلى الله عليه وسلم من الماء وإني لا ريه في أظافر الآن في النوم سقى في النوم قال حس أنا شبعان ورويان وما در وفعلا اقتحموا عليه داره وقبيل العصر قتلوه قال ابن كثير وكان أمر الله قدر مقدورة وكان ذلك في الكتاب مستورا بس ربنا ذلك تلو شهيد رضي الله عنه على بلوى تصيبه بشره بالجنة على بلوى تصيبه تهد تموج فتنة يختل فيها هذا المقنع مظلوما قتل عثمان رضي الله عنه مظلوما الشيخ ناهد الثمامين من عمره عمره 82 سنة دخلوا عليه فلم يرعوا حرمة الشهر الحرام ذو الحجة من أشهر الحرم ولم يرعوا حرمة النبوة والمصاهرة لم يرعوا حرمة الفضل لم يرعوا حرمة السبق بالإسلام والدخول في الجنة لم يرعوا حرمة الشيخ الكبير المسن وهذا يريك أن الأمة إذا وجه فيها الفكر وأطلق الناس فيها الفكر بالغلو والإلحراف يقتلون القتيل ويرون أنهم يتقربون الى الله تعالى وبذات الأيد الآثمة الآثمة قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه حاصروا عثمان ودخلوا عليه داره أول من دخل عليه رجل جاء من مصر يسمى بشر ابن كنان التجيبي دخل على عثمان وبيده حديدة وعثمان يقرأ المصحف ضربه في صدغه الدبل جنب هنا فسقط مغشيا عليه وقع طوالي مغشى عليه وجاء سودان ابن حمران كما قال ابن عمر في الرواية سودان ابن حمران المرادي السكوني من اليمن ضربه بالسيف في صدره فأقاصه ثم وضع نص السيف في بطن عثمان واتكع عليها شيخ عمر اثنين وثمانين سنة رضي الله تعالى عنه قيل أول ما ضرب عثمان رضي الله تعالى عنه أول ما ضرب قال عثمان رضي الله تعالى عنه آمنت بالله لما ضربه لما سال دمه قال سبحان الله والدم بشر قال سبحان الله بعد ذلك دخل في غيبوبة ثم جاء رجل سيء اسمه عمرو بن الحمق وجثى وفيه بقية رمق على صدر عثمان وضربه تسع طعنات بخنجره وقال أما ثلاث منها فلله وأما ست منها فلشيء كان في نفسه عليه وكذب المجرم الخبيث كلها لشيء في صدره قال أما سلاث منها فلله وقام نساؤه وخاصة النائلة بنت فرافص الكلبية رضي الله عنها وكان عندها شيء من الجسم فجاءت تدافع عن عثمان أول ما سقط حتى قيل أن قطرة الدم سقطت في قوله تعالى فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. لما جاءت تدافع عنه وكان فيه رمق فقاد لها احتجي بي لقتلي أهون الي من أن يروا منك شعرا مات عثمان رضي الله عنه في مجزرة مجزرة ولذلك قتل عمر رضي الله عنه وقتل علي وطعنوا بطعنات ولكن لم يقل بشرهم بالجنة على بلوى تصيبهم إلا عثمان قال بشره بالجنة على بلوى تصيبه وسقط عثمان رضي الله عنه وأرضاه شهيدا مطرجا في دمائه صائما والحمد لله ان قتيره السكوني قد ضربه رباح وهو احد رقيق عثمان فقتله وقتل رباح رضي الله عنه معه ايضا مع عثمان رضي الله عنه ثم لما بلغ الخبر الصحابه اسقط في ايديهم يعني ما كانوا مصوري اصلا ما عرفوا يتصرفوا كيف وفر الناس خلاص قتلوا الخليفه وفروا لكن حكمه الله ما شارك احد في قتل عثمان ومات حتف انفه يعني ما في زول اشترك في قتل عثمان ومات ساكت كده كلهم قتلوا الجزول شارك في قتل عثمان قتل وعرف أهل التاريخ لحاكم من الحكام وهو فيه ظلم شديد الحجاج بن يوسف حمدوا له أن الحجاج نذر وألقى على عاتقه أن يقتل كل من ساهم في قتل عثمان فقتلهم جميعا وهذه محمد ومنقبة للحجاج بن يوسف من الذين شاركوا الأشتر النخعي والأشتر في الطريق شرب عسل فمات فقال الناس مقولتهم مشهورة إن لله جندا من عسل العسل ممكن يكون من جنود الله إن لله جندا من عسل شرب عسل مات ما في زول قتل عثمان مات في السرير قال لك في واحد فيون اللي هو حكيم ابن, ابن جبله من الشرق من أهل الكوفة ده تفوز في غار ما شد في جبل في خلافة معاوية بعد خمسة ست سنوات في جبل في راعي سايقل الغنم وجاء ولقاه وتنس معه عرفوا انه حكيم بن جبلة خلاه نام شال سيفه وكتل في محله اقتص الله عز وجل عثمان ودفن عثمان رضي الله عنه بحش كوكب وهو منطق شرقي البقيع لكن الان داخل جو البقيع وانه سبحان الله قال الامام مالك ابن أنس امام داري الهجرة رحمه الله قال بالسند الصحيح عن عثمان ان عثمان كان يمر بحش كوكب ويقول للصحابة يدفن في هذا الموضع رجل صالح قيل من هو؟ قال والله لا أعرفه قالوا الفراج الصالح يدفن في المحل ذي فإذا بالاقدار وحكمه الله تقود عثمان أن يدفن في حش كوكب ذلك لأن البقيع كانت أن تملأ وهي ملاصقة للبقيع من الجهة الشرقية وكان بينها وبين البقيع سور فدفن فيها عثمان ثم دفن بعدها من حوله ثم كسر السور وتابع أصار حش كوكب الموضع الذي دفن فيه عثمان رضي الله عنه الطاهر الطيب صار من البقع ثم بعد ذلك بدأت الفتن في الأمة لما جاءوا لقتله قال لهم عثمان الذي لا يخاف الموت إخوانا ناس خشيء على الزل ذلك والله ثبات شديد خلاص جاءوا وأرادوا أن يقتلوه قال لهم أما وإنكم لو قتلتموني لن تجتمعوا على أمير بعدي أبدا بعد ما تقتلوني أنا تهانك التفقه ما بتتفقه نهايه وفعلا أصمت تفقه الأمتان لحد يوم الليلة لحد يوم الليلة أصمت تفقه قال أما وإنكم لو قتلتموني لا تجتمعون على أمير بعد أبدا آخر دحدكم قلون وفعلا معالي رضي الله عنه على جلالة قدره نزع في الأمر وحصل القتال بينه وبين كبار الصحابة فلم يجتمع الناس بعد عثمان رضي الله عنه على خليفة وقتل عثمان رضي الله تعالى عنه وحمل إلى حش كوكب ودفن فيها ودفن في ذات الليلة. والذين يعني قتله فروا ومهات المؤمنين جميعهن كنا في الحج في مكة فلما سمعنا في الطريق بأن عثمان قد قتل رجعنا إلى مكة وما جاء الأمر بالناس حتى بوئع الخليفة الرابع الراشد الإمام البطل الكرار المغوار علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه نتفي بهذا القدر على أمل أن نواصل سلسلة القدوات غدا إن شاء الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودايعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته